وَجَعَلُوا بِهَا وَالسَّيْقَنَتِهَا آَنفُسَهُمْ بَلْ مَن وَعَلُوا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَغَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وورثت لي ما نداود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمنا ما طق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر جنوده من الجن وَالطَّيِّرِ فَهُمْ يُذَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَىْ وَادٍ نَمْلٍ قَالَتْ نَمْلَهَا قَالَتْ نَمْلَتُهُ يَا أَيُّهَا النَّادُ ادُخِلُواْ مَسَاكِنَكُمْ وَادُخِلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يشعرون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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائدين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحظت بما لم تحط به وجئتك من تبئ بنبئ يقين